انني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا الا أنا فاعبدني واقم الصلاه لذكري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 وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن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 اذھبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا اننا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, فأخرجنا به أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا مِنْهَا خَلَقُناَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدكُمْ وَمنِنْهَا نُخرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى وَلَقدَدَ أرَيْنَاهُ آياتنَا كُهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَا قَا أَجِئتَّناَا للتُخِْرجَناَا مِن أأَرْرضنَا بِسِحرِكَ يَا مُوسَا فَل نَأتًاَّكَ بِسِحْر مثله فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ, ولا أنت مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَاهُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما انت تلقي واما واما ان نكون اول من القى قال بل القي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من تسعى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 فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ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 إِهُ مََْأتِ رَبَّهُ مُجرِمًَا فَإَِّ لَ جَهََّمْ فَإِنَّ لَ جَهَنَّ مَ لَا يَموتُ فِيهَا وَلَا يَحِْيَا إِهُ مَْيَأْتِ رَبَّهُ مُجرِمًَا فَإِن لَ جَهَنمْ فَإَِّ لَ جَهَنَّ مَلَا يَموتُ فِيهَا وَلَا يَحْي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 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ قَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيهِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسى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 ولكننا هم ملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهنا الهكم والاه موسى فنسي ففَلَا يَرَوْونَ أَلَّا يَرجع إلَيْهِم قَوْلَهُ وَلَا يَملِكُ لَهُم وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَروَو وَلَا نَفْعى وَل قَدِ قَالَ لَم هاَارون مِ قَبْلُ يَقَوْ يَا قَوْمِ إِ مَا فُتتُم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 لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي اليَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علما كَذَلِكَ نَقُصُّ نقص عليك من أنباء ما سَبَقَ سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 120-من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 121-خالدين فيه وساء لهم, وساء لهم يوم القيامة حملا 122 يَومَ يفَقُف الصّور وَونَحشرُ الْ المجرِمينَ يَوْمَئذِ زُررق يتَخافَتُونَ بَينَهُم إن لبثتم إلا بثُم إللاا عشرى نَحْن علمم بِماَا يَقولونَ إذ يَقولُوا أَمْسَلهُ قَيق إذ يَقولوا أَمْسَلهُ قرَيقة إلا بِثتُم إللاا يَوْمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدِرُّهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِيَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتي انكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن فلا يضل ولا يشقى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 فَصِْرْ عَلَ ماَا يَقولُونَ وَسَبّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قلَ قُلُوع الشَّمس وَقَبلَ قُروبِهَا وَمِنْ آأَنا إليْلِ فَسَبِّح وَأَقَْافًَا النَّهَارِ لَ عَكَ تَرضَ وَل تَمُددًا عينَيكَ إِى مَا مَتَّعْنَابِهِ أَزْوَاجَم مِنهُم.